والان نترككم مع الدعاء اللهم لك الحمد انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ونقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والأكرام اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وجعل لنا في من توليت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قررت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت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 اللهم يا من عمن عباد فضلهم ونعمائه ووسع الغريت جوده وعطاءه نسال منك الجود والاحسان والعفو والوفران والصفح والامان والعثم من النيران والعثم من النيران وجمعه تجنو انوارها ظلمات الاساءه والعصيان برحمتك يا رحيم يا رحمان اللهم انت ربنا لا يا ما بعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء بنعمدك علينا ونبوء بذنوبنا فامفر لنا فاغفر لنا اننا يعفر الذنوب الا ان اللهم يا من يعلم حوائج السائلين ويعلم ما صدور الصامتين أذقنا برد عفوك أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك وصل اللهم على خير خلقك اللهم أنزل على أولئي الحاضنين رحمة من عندك ترحم بها شيوخهم وتشفي بها مريضهم وتصرح بها شبابهم وتهدي بها نساءهم وتقضي بها ديولهم وجنني بها فقيرهم وتيسر بها امورهم وتيسر بها امورهم وتفرج بها همومهم وتكشف من كربهم وتفرج بها همومهم وتفرج بها كربهم برحمتك يا ارحم الرحيم 111. اللهم عبادك الصالحون وقفوا بين يديك 112. رفعوا أيديهم إليك 113. ذرفت عيونهم من أجلك 114. وجلت قلوبهم خوفا منك وطمعا 115. اللهم فاغفر لهم ما قدموا وأخروا 116. وما أسروا وما أعلنوا اللهم احفظنا ما حبك واخصص هم بامنك وامانك ولا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقك طرمداعي اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والاميتين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انقل اموات المسلمين اللهم انقلهم من ضيق اللحد ومواضع الدود الى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل مندود وماء منشود واثام مسكوب اللهم ارحمنا اذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذا الله يرحمنا اذا ورانا التراب وفارقنا الاهل والاحباب في حنون دار البلاء وطول القامه بين اصحاب الثرى اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق مناحينا وارحم في موقيف الحرم عليك ذل مقامنا وتنفس على الصراط اغدا منا وتنفس على الصراط اغدا منا ونجنا منكم بيوم القيامه ومن أهوال الطامة وبَيَّضَ وُجُوهَنَا وَسَوَّى وُجُوهَنَا يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهَهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ إِذْ هَنَّا سَكَنَ مَوْعِدُنَا وَآمَنَ خَوْفَنَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا إلهنا سكن معبنا وآمن خوفنا إذا ذغنت المرضع عن أطفالنا وضعت الحوامل أحمالنا إلهنا سكن معبنا وآمن خوفنا وارحم ضعفنا اللهم يا حي يا قيوم يا قوين يا قادر يا ظاهر يا فاضل يا ناصر يا معين اللهم يا فالق الحب والنوى يا منشئ الاجساد بعد البلا اياك في المتوكلين عليه انقطع رجاء اخواننا المجاهدين الا منك وخافت جنونهم الا في غاب بعد ما اذهم الا عليك وضع بعد ما اذهم الا عليك لا ملجا لهم ولا منجا منك الا اليك اللهم كن لهم معيذا وناصرا ومعينا اللهم كن لهم معيذا وناصرا ومعينا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصرهم في العراق وانصرهم في الأخوان وفي الشيشة وانصرهم في كل مكان اللهم انصرهم بنصرك وعيدهم بتعيدك وارفع بهم رايتك وانصر بهم دعوة نبيك محرر بهم قنصك واهزم بهم اليهود الخائنين واهزم بهم النصارى الظالمين اللهم ما قلت وقولك الحق اللهم ما قلت وقولك الحق اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقد اللهم انصرهم بقدراتك اللهم انصرهم بقودمتك اللهم انصرهم بقوتك اللهم انصرهم بعزتك اللهم قوتك فوق قدره اعدائهم اللهم عليك باذاهم من اليهود الخائنين ومن النصارى الظالمين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم قد هم اخذ عزيز مقتدر اللهم قلت وقولك الحق حسبي الله ان يك فباث الذين كفروا والله اشد باسا واشد انتقالا اللهم ارنا بهم باسك اللهم أرنا بهم بسك الذين يرد عن القوم المجرمين اللهم أرنا بهم بسك اللهم أرنا بهم نكالك اللهم أرنا بهم عذابك اللهم اغلب الرعب في قلوبهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم اجعلهم في ايدي اخواننا بين قتيل واسير ومجريح بضم مسك يا قدير اللهم ابوك اسرع اقواننا الماسورين اللهم انتقم لهم من الظالمين اللهم انتقم لهم من الظالمين اللهم ابوك اسرهم وفرج همهم واكشف كربهم واذهب توع علاقهونك الساب اللهم اجعل عذاب اعدائهم عليهم بردا وسلاما كما جعلت النار على ابراهيم بعده وسلاما برحمتك يا روح الرحبي اللهم اصلح ولاة امورنا ولاة امور المسلمين اللهم اجعلهم نصرة للدين حربا على الكافرين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين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 إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ سَنَاسًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ أَيْنَمَا يَشْرَبُ بِاغْبَادُ اللهِ فَجْرُونَ هَذِهِ آيَاتٌ يُخَوَنُ بِالْعَدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمَهُ وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ وَجْهَ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ام ولا شكورا انا نخاف ربنا يوما عبوسا قمر يوما فوقعهم الله مشمرا ذلك اليوم ولقاهم نظرا وسرورا فوقعهم الله مشمرا ذلك اليوم وَأَطْعَمَهُم نَظَرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِحْ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا رِيَاحْ وَدَانِيَتْ عَلَيْهِمْ هِلَالُهَا وَدَانِيَتْ عَلَيْهِمْ هِلَالُهَا وَنُلِّلَتْ قُطُوفُهَا ذَلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنِيَتِهِمْ ماتيون واكواب واكواب كانت خوارير قوارير من فيضتي قدروها تقدير ويسخرون فيها كاسا كاسا كان مزاجا هزنا جفيلا عينا فيها عينا فيها تَسْمَا سَلْسَبِيلا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِرْدَانٌ مخلدون وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِرْدَانٌ مخلدون إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا يَتُوفَّى عَلَيْهِمْ وَلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا مَاتَ أَحْسَبْتَهُمْ لَقْنَاءً مِّن ثُورَةٍ وَإِذَا رَأَيْتَ فِيهِمْ رَيْثَ نَعِيمٍ وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَى أَرْضٍ يَابِسَةٍ خُضْرًا وَاسْتَبْرَقًا وَحُلُلًا أَسَوَدَّ مِنَ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً إِنَّ إِنَّ لَنَا لَكُمْ جَزَاءُ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا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 ذَكَرْنَا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَجَدْدَنَا فَأَخْرَجْنَاهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا قَسَمَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ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 يَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ أَفِي رَحْمَتِهِ وَاللَّائِمِينَ أَعَذَلَهُمْ وَمَعَذَابًا أَلِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحاقة, ما الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سخر عليهم سبع ليال و ثمان ايام حصوما فدرى القوم فيها صرعا فدرى القوم فيها صرعا كخنهم عجاز نخلم خاويا فهل ترى لهم من باقيا فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُغْتَفَكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْرَتَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَأْوَى حَمَلْنَاهُكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَكُمْ تَذْكِرَةً لِمَنْ جَاءَ مِنْ بَعْدِكُمْ وَتَعِيَهَا أُذُنُهُمْ وَعَيْنُهُمْ فإذان وبخف الصوم فإذان وبخف الصور انفجرت واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وقدكت فدكت دكت واحدة وحملت الأرض والجبال وقدكت فَإِنْ دَكَّ دَكَّتْ وَاحِدَةٌ فَيَوْمَ إِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَنَأَى يَوْمَئِذٍ وَهْيَ وَالْمَلَكُ عَلَى رِجَاهَا وَيَحْمِلُهَا وَشَرَّبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَائِيَا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون يومئذ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا مُطَرَّ قِتَابِيَ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا ادانيا قدر فهيدانيا تنو وشربا هنيا هنيا بما اسلفتم في الايام الخاليه فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَأْ كِتَابِي يَا إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ كُفُوًا هَٰذَا لَهُ قُلُوبُ شَعْبُو هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه وان من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابيا قولوا يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابيا يا ليتها كانت قاضيه ما اغنى عني مالي هلك عني سلطان يا خلود Al-Fatihah. <laughs> 119. وقول رسول كريم 110. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 111. ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون 112. تنزيل من رب العالمين 113. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين عَلَقَ ظَنَا مِنْ هَرُوَدٍ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُبُورَ بَعْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا خَيْرَ مَنَازِلِنَا وَافْسَحْ بِهَا مَقَامَ مَلَاحِدِنَا وارحم في موقف العرض عليك ظلم مقامنا وتنفس على النفس في ذلك اليوم فمن فيه رعد ايقيت وجوهك فقد تهيئ المواجع حزننا فيه ثقل ودحزنا فيه على التقي بس يخوف الذعر عند بعد ذراعات القبور وحصص الى مآب صدوق كيف يبدو ذلك اليوم وكيف سيحدث يجدد بصيحه واحده لانتقيب الانقسام الناس الى قسمين فريق في الجنه وفريق في التعذيب ان اصحاب الجنه اليوم يشم من فاكهون فاكهون 117. <تصفيق> وما سبتهم لؤلؤا وانثورا 118. وإذا رأيت ذم 119. رأيت نعيما وملكا كبيرا 110. عليهم ثياب سندس خضرا وإستبرق 111. وحلوا أساور من فضرة 112. وسقاهم ربهم شرابا طهورا ستبيض وجوه وستسود وجوه لمثل هذا فليعمل العاملون فريط في الجنة وفريط في التعليم وعن من أوتي كتابه بشماله فلقد اشتدت غيره معاداة ادخل اهل الجنه الجنه وادخل اهل النار النار جاء بالم الى صوره كشف الحقر من املح ان الجنه والنار ينادى باهل الجنه يا اهل الجنه تعرفون هذا ويصرخ البول فينظرون يقولون نعم نعرف هذا البول ثم ينادى باهل النار يا اهل النار تعرفونه هذا ايش رايكون بينقولون نعم نعرف هذا البص فيغمض به في البحث ثم ينادي من عند الله يا اهل الجنه يا اهل الجنه وذا الكلام يا اهل الجنان قولوا وانتصر هل الجنه والنعسان غنى الغسان فمن انها لا يا رب وتكلمنا ايديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يخبون هم هم هم الانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم من روائع تلاوات روائع التلاوه الشيخ محمد بن سليمان الحيسني لعام ستة وعشرين وأربعمائة وألف هجرية لسور ياسين الصفا الحاقة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشمس والقمر بحسنان يوم والنجم والشجر يسدان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 سانا من صنصان كالفخار وخلق الجان من نار جمر من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بين ما برز خلا يبغيا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوهر الغن شعات في البحر كالأعلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليافا ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذل الجلال والإكرام كن من عليافا ويبقى وجه ربك ذل الجلال والإكرام فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألون من في السماوات والأرض كل يوم منه هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيما ثقلان سنفرغ لكم أيواثقلان فبأي آلاء فبي اياله ربكم ما تكربا يا معشر نجي نورن اين استطعتم ان تنخذوا من اقدار السماوات والارض فامخذوا فامخذوا لا تنخذون الا بسرطان فباي انى ربكم ما تكذبان يرسل عليكم عشوام من نار ونحاس فلا تهمتصرا فبأي آلهة ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلهة اخربكما تكذبان ويومئذ لا استنعم بمن ولا جان فيومئذ لا سنعندا بالله للصم ولا جان فبهيه الاخر بكم اتكذبا يعرف المجرمون بسماهم يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذن بالواصي والاقدام يا رب المجرمون في سيمهم فيلخذون من وسط ولا غدا فبايها لا يوفكم ما تكلفا حديجهنا حديجهنا جهنم, جهنم, جهنم الذي يكرب بها المجرمون يطوفون بينها يا طوبى بينها وبين قوم منها فبأي آلاء ربك فاد كذب ولمن خاف مقام ربه جنات فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آية آلاء ربكما ما تكذبان فيهما من كل فاكهة أزجال زوجان فبأي آية آلاء ربكما ما تكذبان متكئين على فرشكم بطائنها من إستبرق وجنا جنتاين دنا وجنا جنتاين دنا فبأي أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ مَا تُكَذِّبُونَ فِيهِ إِنَّ النَّاصِرَةَ الطَّرْفُ لَمْ يُنْذِرُهُمْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ مَا تُكَذِّبَانَ كَأَنَّهُمْ مَرْيَاخُوتٌ وَالْمَرْجَانُ كَأَنَّهُمْ نَيَافُوتٌ وَالْمَرْجَانُ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دون ما جنات فبأي آلاء ربكما تكذبان مدح محمد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ماعنا نضخان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه نخيرات حسان فبأي آلاء امَّكَ مَا تُكَذِّبَان سُنَّ مُقَصَّرَاتٍ فِي الْخِيَامِ حَوْرٌ مُقَصَّرَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان لَمْ يَظُنَّهُ الْإِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ لَمْ يَغْنُ عَنْ نَفْسٍ إِنْسٌ قَبْلَهُ وَلَا آتٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ تبارك اسمو ربك ذي الجلال والاكرام بسم الله الرحمن الرحيم وصاف فاتحا فالزاكرات سجرا فالتالي ذكر ان الهكم لواحد ان الهكم لواحد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 اتبعوه شما منثقبا فاستفتيهم فاستفتيهم امما شد خلقنا ام من خلقنا ان خلقناهم من طين لازب فَالَّذِينَ عَجِبَتْ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَاتِي يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَرَدْنَا لِتَمُوتُنَا كَمَا مَاتُوا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْرَزُونَ أَوْ غَفْلًا الْأَوَّلُونَ قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم القصر الذي كنتم بني تكذبون احشروا الذين ظلموا أزواجه وما كانوا يعبدون من دون الله من يَهْدُونَهم الى صراط الجحيم وقفوا وقفوا انهم مشغولون اقشر الذين غلبه ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوا وقيفون ان المسالون ما انكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون واغبن بعضهم على بعض يتشاءون قالوا انكم لَمْ تَكُونُوا نَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بِكُمْ ثُمَّ قَوْمًا فَاوِينَ فَحَكَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّ نَذَائِرَ فَحَكَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّ نَذَائِرَ فَاغْوَيْنَاكُمْ عَنَّا كَمَا غَوَيْنَاكُمْ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أُتِيَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَهْزِئِينَ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَكُونُونَ إِنَّ لَن تاركٌ غامنةً لِشَاعِرٍ مَجْنُونٌ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقٌ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادًا نَّامِرٍ مُخْلَصِينَ أَلَا يكونهم ممسكون معلوم فواجهوا هم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابله يطاف عليهم بكاس من نعيم ضيافه للذين الشاربين يطاف عليهم بكاس من نعيم نيمان نيمان لذة للشاربين لا فيها غول لا فيها غون ولا من عنها ينزفون وعين دم قاصرة الطرف عين كانهن بيض مكنون فأقبل بعضكم على بعضا يد ساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترهبا وعظاما أئنها لمدينون قال هل أنتم مطلعون قال هل انتم مطلعون فطلع فطلع فراه فراهه بي سوائر جهنم قال هل انتم مطلعون فطلع فراه فراهه بي سو ات الله قال تالله انك لذو ردين ولولا نعمه ربي لكنتم من المحمرين افما نحن بميتين الا موتتنا الاونه وما نحن بمعذبين ان هذا له الفوز العظيم إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العامل لمثل هذا فليعمل العامل اجعلها كنزا لكم اذ ذلك خير منزل امشدا وترزقا ان جعلناها فتنه للظالمين ان جعلناها فتنه للعالمين انها شجره انها شجره تخرج في اقل الجحيم طلعك ان الغرس الشياطين فانهم لاكلون منها فانهم لاكلون منها فما نئون منها البطون فان شؤبا من امين ام ان مرجعهم ليل الجحيم ام ان مرجعهم ليل الجحيم انهم الفوا باهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانكر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم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 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِنْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا لا تَعْبُدُونَ فَأَيْفَ كَانَ الَّذِي يَتَّخِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تَنَاوَرْنَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَخِيمَ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ صَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَخْضَعُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنصِقُونَ صَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَغْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفِرُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ما تعملون قالوا بنون له بنينا فهل قوم في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الارسلين وقال اني ذاهب الى ربي اسعى اهلين ربي ابراهيم الصالحين فبشرنا بمغنا بحليم فلما بلغ من السعي قال يا بني اني اما في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا اب تفعل ما تؤمر قال يا اب تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فبشرنا بولام حليم فلما بلغ مرهم المستع قال يا بني اني ارا في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابا دفع ما تؤمر ستجدني فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَمَّنَا الْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَمَّنَا الْجَبِينِ وَنَادَيْنَا وَنَادَيْنَاهُ أَيْنَ صِدْقَ تَرْوِيَا إِنَّ هَذَا لَكَمَجْرُ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ اتاننا بمربح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بالاسحق وَبَشَّرْنَاهُ بِسَاعَةٍ بَيِّنَةٍ مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَبَارَكْنَا عَلَى يَعْقُوبَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَّا وَمِن ذُرِّيَّةِ إِسْحَاقَ مُحْسِنًا وَظَالِمًا لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَمُرْسَان وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُم فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَهَدَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُبِين وَعَلَّمْنَاهُما الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مَا مِنَ عَبْدٍ آذِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا أَتَجْعَلُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ مَرَبَّكُمْ وَرَبَّ آمَانِكُمْ أُرْؤُونَ فَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمْ عِبَادُنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّا نُذَرُّ مِنْ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جِئْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا يرَا مِرْيَكَ تُمَدْمَرُ الْآخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْرِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ لُونُسًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ قِينَ رْفُلَ كَمَشْحًا فَسَامَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَمِينَ الْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مَرِيرٌ فَنَبذْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَنَبِذَنَّ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ وَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَدَدْنَا لَهُمْ عَافِيَةً فَاسْتَفْتِهِمْ أَنَّ رَبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ فَاسْتَفْتِهِمْ أَنَّ رَبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ أَمْ خَنَقَنَّ الْمَلَائِكَةَ كَتَنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ الا انهم من الكفجين الا انهم من الكفجين لا يقومون نولد الله وانهم لا كاذبون اصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكم هبلا ذاكرن ام لكم صوته مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ سَدًّا فَلَقَدْ عَلِمَتْ جِنَّةُ الْجَنَّةِ إِنَّهُمْ لَمَحْرُومُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنعَمُونَ إِلَّا عِبَادًا اللَّهَ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ مَا تَعْبُدُونَ مَا 118. وإنكم عليه بفاتنين 119. إلا من هو صال الجحيم 110. وما منا إلا له مقام معلوم 111. وإنا لنحن الصافون 112. وإنا لنحن المسبحون 113. وإن كانوا ليقولون 114. لو أن عندنا ذكرا من الأولين 115. لكنا عباد الله المخلصين فكبروا بني بسوف يعلمون ولا كن سمقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرو ان بسوف يبصرون اف بعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم ساء اصباح المنذر وتولع عنهم حتى حين وابصر فسوف يصرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لقد حق القبر على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فيئنا الأذقاء فَهِيَ إِلَى الْأَذْغَانِ فَمُقْبِحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ نَبِل الْعِيب وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِغَيْرِ فَمَشْنُو بِمَغْفِرَة فَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَتِ يَوْمَ أَجْرٍ كَرِيم إِنَّ نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ وَنُرِيَ ابْنَ مَنْ مِنْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا مَا عَزَّزْنَا بِثَانِسٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ان رحم من شيء ومن انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قال ربنا يعلم اننا اخذلكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قال يوم نباكم لئن لم تنتهوا لنرجمننكم ولا يمسننكم عذاب اليم قالوا ضا رب رسول معكم اذن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من ابصر مدينه رجل يسعى قَال يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِي لَا أَرْجُو ذُو الْعَطَاءِ وَمَغْنَمُهُ إِلَى رَجْعٍ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَيُرِيدَ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ أَيُّ ذْنِبٍ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ إِلَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَنْ تَمْنَعَ عَنِّي شَفَاعَةً شَيْئًا وَلَا يُنْتَظَرُ إِنِّي إِلَّا فِي ظُلُمَاتٍ مُظْلِمِ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ رب فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ 111. قلنا دخل الجاملة قال يا ليت قومي علمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 112. وما غنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين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 ويمكنن لنا جميعا لدينا محمر وايه لهم الامر الميته وايه لهم الظلمه احيينا واخرجنا منها حبا واخذنا منها حبا فمن يذكرون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وَأَنْجَزْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا أَمِنَتْهُ حَيَثِبٌ أَفَلَا يَشْقُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ لَهَا سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ اللَّذَوَاجَكُم مِّمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِكُمْ وَمِمَّا لَا تَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُ لَيْلٌ نسلخ, من نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا أَنتَ مُظْلِمٌ وَالشَّمْسُ تَجْرِي فِي مُسْتَقَرٍّ لَّهَا رَٰبِطٌ قَدِيرٌ الْعَزِيزُ لَٰلِئٌ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر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 إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ غَايَةُ أُمَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن شَاءَ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ أَنَّهَا وَجَعَلَ إِلَٰهًا حَيًّا وَإِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَنَتْكُمْ رَحْمَٰنٌ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلا كانوا, إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَتُطْعِمُونَ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَلْحَةً وَاحِدَةً ما ينظرون الا صفتا واحده تاخذهم وهم يخصون فلا يستطيعون توصيه منا الى اغني يرجعون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهل يم يرجعون لَوْ رَأَوِ الْصُّورَ بِأَحْذَاثِهِمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِذَا رَبُّهُمْ يَنْسُونُ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَهَذَا مَوْعِدُ الرَّحْمَنِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إن كانت إلا صمحة واحدة فإذا أروا جميع لدينا محمران فاليوم لا يكون له نفس شيئا اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل مفاكهون ان اصحاب الجنه اليوم غي شبن فاكنون هم ازواجهم هم ازواجهم في ظلال في ظلال على الارائك متكئون امم لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهه ولههم ما يدعون سلام قولا من الرب الرحيم سلام قولا من الرب الرحيم ان احفر الجنه اليوم في شغل فاكهون فاكهونهم لهم ام وازواج في ظلال على النار اي كمت دكل لهم في اباكه ولهم وامتاز اليوم ايها المجرمون الم اعدد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان الم اعد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انَّ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينٌ وَأَنَا بِدُونِي وَأَنَا بِدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّضِلٌّ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنكُم جِبِلٌ كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِي جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوَدُّونَ اصلوه اليوم اصلوه اليوم هذه جنه الملذات كنتم صعود اصلوه اليوم بما كنتم تكفر اليوم نختم على افواههم وتكلمنا اي وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجانهم وتشهد ارجانهم بما كانوا يخشوا الشيطان الا له لكم ذمون مبين وانا بدون هذا صراط مستقيم ولقد اظل منكم جبلا كذبا افلم تكونوا تاخذون ألو هل يوم بما تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِم وتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِم فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ ضَبَّنَّا يَوْمَئِذٍ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ مستطير مضير ولا يرجون ومن عمره ننكثا بالغرب ابا لا يعقلون ومن عمره ننكثا بالخرق ابا لا يعقلون ان لم مشع وما ينبغى لمن ان وان الا ذكر وان قران مبين لي من كان حيا ويحفى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعابا فهم لما مالكون وَذَلَلْنَا مَا لَهُم مِّنَ رَكْبٍ وَمِمَّا يَأْكُلُونَ وَلَهُم فِي الْبَحْرِ مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا قَالُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّمْ يَسْتَطِيعُوا نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مَا لَهُم فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هِيَ خَصِيمٌ مبين وضرب لنا مثلا ونسيخا قال من يحيي الا يمام وهي رميم قل يحيي الذي انشا اولا مره قل يحيي الذي انشاه اولا مره وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من شجر اخضر نخل فانما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 سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء